بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعلّه الذكرى ان ما من استهنا فله تصدّى وما عليك الا يزكاء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 مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَحْيَاهُ كَلَّا لَمَّا يَقْضِ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 أجوه يومئذ مسبرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهق ما قترة أولئك هم الكفرة الفجرة